بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بسيوني يقدم <تصفيق> مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى. بسم <تصفيق> الله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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 تحدثنا في الأسبوع الماضي في تفسير قول رب العالمين سبحانه ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تحدثنا عن هاتين الآيتين تفصيلا بفضل الله عز وجل وعرفنا معنى التقوى وقلنا خص ربنا سبحانه وتعالى المتقين هنا فقال هدى للمتقين أي في هذا الكتاب العظيم هداية للمتقين قلنا لأنهم هم المنتفعون بهذه الهداية أهل التقى هم المنتفعون لذا خصهم الله تعالى فقال الف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل لا شك في أن هذا الكتاب من عند رب العالمين سبحانه ثم قال جل وعلا هدى للمتقين أي أن في هذا الكتاب هداية للمتقين مع أن الأصل أن في هذا الكتاب هداية للناس أجمعين ولكن خص الله المتقين هنا لأنهم هم المنتفعون بهذه الهداية كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر من يخشاها مع أن النبي عليه الصلاة والسلام منذر للناس أجمعين للمؤمن والكافر ولكن خص من يخشاها لماذا لأنهم هم المنتفعون فأهل التقى أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء هم المنتفعون بالهداية قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قلنا أفضل التعريفات لمعنى التقوى تعريف طلق بن حبيب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 الإسبوع الماضي أن نتحدث في هذا اللقاء عن شرف التقوى وأهمية التقوى وعن صفات المتقين وعن كيف يتقل عبد ربه سبحانه وتعالى هذه أسئلة يسأل عنها كثير من الناس وبما أننا مع أول آية مرت علينا من بعد فاتحة الكتاب هذه أول آية تتحدث عن التقوى فينبغي علينا أن نقف مع تقوى الله عز وجل وقفة مطولة وبالأخص نحن أيضا على اعتاب شهر التقوى شهر رمضان الذي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية طب ما شرف التقوى؟ ما هي أهمية التقوى؟ الجواب أولا يكفي والله أنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين يوصي ربنا سبحانه الأولين والآخرين من عباده لتقواه فيقول وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ اللهم اجعلنا من المتقين قال الغزال رحمه الله وغفر له أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد أوليس هو هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة رحمته فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها يقول علمت أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقصود دونها وأنه عز وجل قد جمع كل نصح وإرشاد ودلالة وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الخصلة الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته ثم يقول الغزال في آخر كلماته وعلمت أن هذه الخصلة التي هي التقوى هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة هي الكافية لجميع المهمات وهي السبب بلوغ العبد الى اعلى اعلى الدرجات لذا اوصى الله تعالى الاولين والاخرين من عباده بها فقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا يبقى من شرف التقوى اولا انها وصية الله للأولين والآخرين من عباده ثانيا إنها وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النهار فالشاهد أن التقوى وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته كما ورد أيضا في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما ما كنت حيثما ما كنت أي في السر والعلن حيث يراك الناس وحيث لا يرونك عشان الناس شايفني أعمل من أجل الناس لا والله عملك هذا من أجل الناس رياء هذه مصيبة إياك وأنت تعمل العمل ليقال فلان فعل كذا عمل كذا اتق الله حيثما ما كنت. حيث يراك الناس وحيث لا يرونك ارياء هو ان تعمل العمل من اجل الناس والاخلاص العكس ان تعمل العمل من اجل الله تبتغي بعملك هذا وجه الله سبحانه وتعالى تتق الله في بيعك في شرائك تتق الله في اهلك تتق الله في زوجك تتق الله في أولادك تتقي الله في كيلك في ميزانك في كل شيء اتق الله حيثما كنت ثم قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة بحسنة تمحها قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم آت نفسي تقواها دعاء جميل ينبغي أن نحفظه وأن نردده دائما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ابقى نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو بهذا الدعاء وكان يحث صحابته رضي الله عنهم على هذا الدعاء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ابقى التقوى وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته أيضا اعلم أخي الحبيب أن التقوى ليست والله وصية النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل وصية جميع الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون قال تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تفتقون قال تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ألا يتقون إذن إنها وصية جميع الرسل الكرام إن الرسل عليهم السلام هم أزكى البشر وأنصح الناس لهم فلو علم هؤلاء الرسل الكرام أن هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى لما عدلوا عنها والله لو علموا أن هناك أفضل من تقوى الله عز وجل ما عدلوا عنها فلما أجمعوا جميعا على هذه الوصية الغالية بان خطرها وعظم موقعها وشرفها فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها العاملين بها والمتعاونين عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه رابعا التقوى وصية الثلف الصالح رحمهم الله تعالى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده ثانياً وصية النبي عليه الصلاة والسلام ثالثاً وصية جميع الرسل الكرام رابعاً وصية السلف الصالح قال ابن رجب لم يزل السلف رحمهم الله تعالى يتواصلون بها كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولما حضرته الوفاة أي أبا بكر رضي الله عنه وعهد إلى عمر دعاه فقال له اتق الله يا عمر أول كلمة يوصي بها أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يقول له فيها اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله قال له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرض جزاه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال له أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل أسأل الله إن يجعلنا جميعا من العاملين بها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل وقال ابن القيم رحمه الله ودع ابن عون رجلا فقال له عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة وقال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كره أي رغم أنوفهم من اتقى الله أي عمل من أجل الله ليس من أجل الناس أرضى الله سبحانه وتعالى يهمه الناس كما ورد في الأثر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس قال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كاره. وقال الثوري لابن أبي ذئب إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا يبقى الصواب أن نعمل من أجل رضى الله لا رضى الناس لأن الناس لن يرضوا عنه الناس ما رضوا, ما رضوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى هل أجمع الناس على الله سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله فأنت تعمل العمل لله سبحانه وتعالى من أجل أن تنال رضى الله جل وعلا أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى فالتقوى وصية السلف الصالح رحمهم الله خامسا التقوى أجمل لباس يتزين به العبد قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قال العلماء بعد أن تمنن الله عز وجل يعني بعد أن من الله عز وجل على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش طبعا اللباس ما يستر العورات والريش ما يتجمل به قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة. اللباس يستر العورات والريش يتجمل به فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكمليات كما قال العلماء دلهم الله تعالى على أفضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن ألا وهو لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير طب ما معنى لباس التقوى في هذه الآية قال بعض المفسرين لباس التقوى هو الحياء اللهم ارزقنا الحياء وقال بعض العلماء كابن عباس لباس التقوى العمل الصالح أن تعمل عملا صالحا وقال بعضهم السمت الحسن يكون سمت الجميل بعض الناس يظن أن لبس الخشن من الثياب وأن لبس الثياب الممزقة أدعى لحصول التقوى هذا كذب افتراء لقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول تقوى الله عز وجل قد يلبس العالم أو الزاهد ثوبا جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال لما قال له الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنى يعني هل هذا يدخل في الكبر فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر شيء آخر هو بطر الحق دفع الحق وغمط الناس أي التعالي على الناس هذا هو الكب فقد يلبس الإنسان لباسا جميلا ثوبا نظيفا نعلا نظيفا أكرمكم الله وفي نفس الوقت هو متواضع وفي نفس الوقت هو من أهل التقوى فلباس التقوى السمت الحسن كما قال بعض العلماء وقال بعضهم هو العمل الصالح وقال بعضهم هو الحياء وقال القرطبي رحمه الله لباس التقوى ذلك خير لقد بين الله لنا أن التقوى خير لباس وكما قال الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان عاصيا ابقى أفضل لباس يتجين به العبد ويتجمل به العبد لباس التقوى سادسا التقوى أفضل زاد يتزود به العبد قال الله تعالى في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الباب يا أصحاب العقول النيرة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أهل اليمن لما أمرهم الله تعالى بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة كان أهل اليمن كما في صحيح البخاري يحجون ولا يتزودون فلما قدموا مكة سأل الناس أي مدوا أيديهم للناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا أي بزاد السفر في الدنيا واعلموا أن خير الزاد هو زاد التقوى قال ابن كثير لما أمرهم الله تعالى بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو إيه استصحاب التقوى إليها أن تستصحب تقوى الله عز وجل. يبقى التقوى أفضل زاد يتزود به العبد. سابعاً أهل التقوى هم أولياء الله وهم أكرم الناس. قال تعالى والله ولي المتقين. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب من هم أولياء الله قال بعدها إيه؟ الذين آمنوا وكانوا اتقون يبقى أهل الإيمان وأهل التقهم أولياء الله هذا يسمى بتفسيره تفسير القرآن بالقرآن كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ما معنى الصمد قال بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا كفوا له لا شبيه له لا نظير له لا ولد له لا والدة له هذا معنى من كل هذه من معانى الصمد أيضا قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ما معنى الطارق قال بعدها النجم الثاقب قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها ما معنى دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إذن معنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون ابقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا هذه قاعدة من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ثامنا لشرف التقوى أمر الله تعالى المسلمين بالتعاون عليها ونهاهم عن التعاون على ما يخالفها، فقال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان. قال الخرطبي رحمه الله. قال الماوردي ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر. ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بماذا؟ وتعاونوا على الإيه؟ على البر والتقوى إذ أقارن الله عز وجل بين البر وإيه؟ والتقوى لماذا؟ لماذا هذا لماذا قارن الله بين البر والتقوى في هذه الآية؟ قال العلماء لأن في التقوى رض من الله ولأن في البر رضا الناس فمن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته من جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته لذا قرن الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين البرد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى بتلخيص شديد وإلا لو وقفنا مع شرف التقوى والله لحتجنا إلى لقاءات ولكن نريد أن نجمل القول وحتى لا نطيل على حضراتكم وأن نقف مع كل آية هذه الوقفات المطولة حتى لا نخرج من روح تفسير القرآن الكريم أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال طبعا بعد أن بينا شرف التقوى قد يسأل سائل فيقول كيف أحوز على هذه الجوهرة النفيسة كيف أصل إلى هذه المرتبة الشريفة بطبيعة الحال إن المؤمن إذا رخب في الخير رغب وإذا خوف من الشر هرب ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمع فقد يقول قائل أنا تشوقت الآن لأن أكون من عباد الله المتقين اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب كيف أتق الله كيف أكون من عباد الله المتقين وما هي صفات هؤلاء كيف نتق الله عز وجل كيف يتق العبد ربه الجواب أولا بمحبة الله ابقى تتق الله بإيه أول حاجة حبة ربنا محبة الله تعالى تغلب على قلب العبد يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب قال ابن القيم رحمه الله المحبة لا توصف وإنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه قال عنها ابن القيم رحمه الله تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى عملها شمر السابقون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من حرمه ضل في دنياه فينبغي عليك عبد الله أن تعلم أن المحبة هذه والله لا توصف وأيضا قال ابن القيم رحمه الله المحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصانها خشيته وورقها الحياء منه وثمرتها طاعته ومادتها التي تسقيها ذكره فمتى خل الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا فاللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ابقى تتق الله بمحبتك لله طب ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعل تحدثت في خطبة كاملة قبل ذلك أو في عدة خطب عن الطريق إلى محبة الله كيف يحب العبد ربه سبحانه وتعالى لعل هذه الخطب موجودة الطريق إلى محبة الله عز وجل ولكن في عجال الأسباب الجالبة لمحبة الله منها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه أيضا التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض أيضا دوام الذكر بالقلب واللسان أيضا مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته وأن تتقلب في رياض معاني هذه الأسماء وهذه الصفات يبقى محبة الله عز وجل ثانيا تتقي الله تعالى عن طريق استشعار مراقبة الله سبحانه أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وأن تستحي منه حق الحياء أن تستحي من الله عز وجل حق الحياء راقب ربك رايح تدخل على موقع إباحي أو تشاهد قناة فاضحة هابطة تشاهد امرأة عاهرة امرأة متبرجة لا راقب ربك اعلم أنك في هذه الحالة إذا شهدت هذه المواقع الإباحية وهذه المجلات الهابطة وهذه القنوات الفاضحة ولم تتق الله عز وجل قد حرمت خيرا كبيرا وخرجت من هذه الدائرة الجليلة العظيمة دائرة المتقين فتتقي الله سبحانه لأن تستشعر في قلبك مراقبة الله رايح أجيب موقع إباحي لا لا ربنا شايفني رايح أصافح امرأة أجنبية أو أمسك إيديها وأتكلم معاها في خلوة لا دا ربنا شايفني رايح أعصي الله في أي مكان كان لا ربنا مطلع عليّ مراقبة الملك سبحانه وتعالى أن تستشعر في قلبك أن الله يراك أن الله مطلع عليك كل ما تيجي تعمل معصية لا أيتها النفس عودي إلى الله توبي إلي أيتها النفس لابد أن أعلمك الأدب أنا من الآن تبت إلى الله عدت إليه لن أعود لهذه الأفلام وهذه المسلسلات لن أعود لهذه الأغاني للفيديو كليبات لن أعود إلى الحرام للمواقع اللباحية أنا تبت راقب ربك دايما تستشعر المراقبة ابقى أول حاجة كيف تتق الله عز وجل الجواب محبة الله عن طريقه قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى تدبر آيات القرآن استشعار معانيه تاني حجيه تستشعر مراقبة الله سبحانه ثالثا أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام طريق المعاصي طريق مشؤوم أسأل الله أن يتوب علينا جميعا من الذنوب والمعاصي طريق مشؤوم أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام لا عمر ما هامش في الطريق ده أنعوذ طريق ربنا طريق التوبة والله يا إخواني إن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد بل هي أطيب رزق يرزقك الله به إذا زلت قدمك. ووقعت في ذنب أو خطيئة أنصح نفسي وإياك أن تتوب إلى الله وأن تعود إليه جل في علاه ولا تسمع لهؤلاء لقطاع الطريق الذين يقولون لك يا فلان لن يتوب الله عليه ده أنت فعلت وفعلت وفعلت كيف تقبل منك توبة كيف تقبل منك إنابة أنت صاحب الذنب الفلاني والفلاني والفلاني تب فاكر. أنت عملت إيه؟ فاكر أيام ما كنت بتقعد معانا وتشوف وتسمع وتكلم نساء وتفعل الفواحش أنت نسيت ولا إيه؟ لا تسمع لهؤلاء عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل واعلم أن الله لا يمل حتى تمله قال ابن القيم رحمه الله ويحك لا تحقر نفسك فالتائب حبيب والمنكسر صحيح اعترافك بالخطأ نفس الإصابة اقرارك بالإفلاس عين الغنى تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة والله ذلك رفعة أن تنكس رأسك بالندم يا ربنا ندمان على ما فعلت الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة لقد ورد في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يذنب. فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تمل فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة لو لم تذنب لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم والحديث في صحيح مسلم ابقى تتق الله أولا بمحبتك لله ثانيا أن تستشعر مراقبة الله ثالثا أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشروج والآلام فتقلع عن هذه المعاصي والذنوب. رابعا أن تعلم كيف تغالب هواك أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك سبحانه وتعالى الهوى اتباع الهوى نسأل الله العافية أفرأيت من اتبع إلهه هواه جعلوا الهوى إلهاً يعبد من دون الله عز وجل إياك وأن تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله خامسا أن تدرس مكائد الشيطان ومصائد الشيطان وأن تحذر من وساوسه ودسائسه وأكتفي بهذا القدر الليلة وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنقف مع صفات المتقين مع قول رب العالمين سبحانه وتعالى هدى للمتقين من هم يا رب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سنتعرف على صفات المتقين عموما قدر الله لنا البقاء واللقاء ثم بعد ذلك نتحدث عن ثمرات التقوى لو اتقى عبد ربه في الدنيا ما النتيجة التي سيجنيها ما الثمرة التي سيجنيها في الدنيا وما الثمرة التي سيجنيها في الآخرة هناك ثمرات عاجلة يعجلها الله للمتقين في الدنيا وهناك ثمرة آجلة يؤجلها الله لهم للآخرة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم نج بلادنا من الفتن اللهم نج بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والثنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إلي والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته